فالإفلامين ذلك الكتاب لا غيب فيه هدى للمتقين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 كَهُمُ الْمُفْلِحُونَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لم تنذرهم لا تُنذِرْهُمْ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 يخادِرون اللهه والَّذينَ آمَنوا وَماَا يخْدَعونَ إللاا أَفُسَهُم وَماَا يشعرون يخادِرون اللهه والذينَ آمنَلوا وَماَا يخْدَعون إللاا أَفُسَهُم وَماَا يشعرون فِي قُل بهِِ فَزَادَهُمُ اللهَّهُ مَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ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 الله الله اكبر سمع الله لمن حمده ربنا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 يَشْرُهُنَّ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ ذَهَبَ اللهَّهُ بِنُورِهِم وَتَرَكَهُم فيِي ظُلماتات لا يُبَصِرون صُم بُكم عُم فَهُم لا يَعجعون أَوْ كَصَيبٍ مِنَ السَّماءِ فيِي ظُلماتُ وَرَعدُ وَبَرطَ يجعللونَ أَصَابِعهُم فيِي آذَانهِم مِنَ الصَّوائِقِ حَذَرَ المَوود والله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 الله الله اكبر سمع الله لمن حمدا ربنا ولا الحمد الله الله রহমাত রহমতানাইকুম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 शुक्रवार रत नुन सम्प्रचार सकाल साढ़े मनिमुक्त अबूजर रद्ला रसुल्लाह सल्लाहु आलहम भलो क्च की तुमार भाइय खुशी मने सही मुस्लिम चतुर्थ खंड सत्क्यवहार और शिष्टाचार अध्यायुद एक हजार तिरानब्बई हादिस नम्बर छहजार तीनशन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 कुरान महान सम्पद देखुर रहमान मदानी सा जीवन गड़ी परवर्ती अनुष्ठान पिस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 مَجَبَّهِي مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنَدَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ وَإِذْ قُلْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين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 <تمرت> رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون الله أكبر الله لمن حمد ربنا ولا الحمد الله الله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 السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم الله الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين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 قال ألَ أقلُكُمْ إي لَمُ غَيبَ السَّماواتِ والالْأَْرضِ وَعلملَ ما تُبدُون وَعلملَُ ما تُبدونونَ وَما كُُمْ تَكْتمون وَإذْقُلنا للِلْمَلائِكَ تسْجد لِآدممَ فَسَجددُون إِللاا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 فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون الله الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله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 সম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 waiya ya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 إنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون الله, الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولفي الحمد الله الله ma السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله السلام الله कार में में के जाते बला तसोल्ला व्यवहार करते हैं कार द्वारा कार जो তুলে জাহাঙ্গীর दिस इतिबृत्तीमयमिकाश प्रति मंगलवार और शनिवार रत आठ टन समार सकाल साढ़े छंगे भी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 আমরা চডাই রং ধনু কেবলমাত্র বাংলায় मोमिन बंदा निजेटी कसलामी रंगे रंजित कर जीवन रंग धनु प्रति मंगलवार रत दस टाय पुन सम्प्रचार सकाल साढ़े आठ टाइम टी बांगलाय